بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعديات ضبحا والعديات ضبحا فالموريات قرحا فالموريات قرحا فالمغيرات صبحا فَاَثَرَّ النَّبِيُّ نَقْعًا فَاَثَرَّ النَّبِيُّ نَقْعًا فَوَسَقَ النَّبِيُّ جَمْعًا فَوَسَقَ النَّبِيُّ جَمْعًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ, لكنود إن الإنسان لربه لكنود شهيد وان انه على ذلك لشهيد وان انه لحب الخير لشديد وان انه لحب الخير لشديد, لحب الخير لشديد يعلم اذا بعث وما في القبر وَحرُ الصّلَ مَا فيِي الصُودُ وَحر الصّلَ ماَا في الصودُ إِ رََّهُ بِهِم يَومَائِذَّ خَذير إِ وََّهُ